50 languages. في المطبخ والطقس هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه غاتخه الربيع الصيف الربيع، الصيف برجحه اتش الخريف والشتاء الخريف والشتاء غمافم جرق الصيف حار الصيف حار غمافم طغر قيبس في الصيف تستع الشمس في الصيف تستع الشمس غمافم تتيزيكو حانر تيجاس في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه, نتنزه شمعفر شئ الشتاء بارد في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت تشا الجو بارد الجو بارد وش؟ قيشو؟ انها تمطر. انها تمطر. جبغه. الجو عاصف. الجو عاصف. فاب. الجو دافئ. الجو دافئ. الجو مشمس وش الجو صاف الجو صاف ن ي ب و م ص كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم ن ي اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد. ن ي اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.